بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا العاصفات عصفا والناشرات نشرا, والناشرات نشرا فالفارقات فقا الفيقات قىث القة د كل القة د ررا أو ن الض ذرا أو ن الض إن ما تعدون لواطع إ ما تعدونلوقعع فإد النج مطسة فإ النج مطسة وإذا السمفرج وإ انفرجت واذا الجبال نسفت واذا الجبال نسفت واذا الرسل اقتتت واذا الرسل اقتتت يوم اجلت لاي يوم اجلت يوم الفصل يوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل وَيْلٌ يومئذ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يومئذ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ثُمَّ نتبعهم الآخرين كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّن مَّاءٍ مهين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 قدَرنا فَنح القادِرون وَل يَمَائِذ للِمكذبين وَل يَونَ عِد للِمكَذبين ألم ننجعَ الأفضضك فتا ألم ننجعل الأبضك فات أحيأَ وَأَواتات أحي وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين ويل لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظل في لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ذليل ولا يغني من اللهب انها تضمي بشرر كالقصب انها تضمي بشرر كالقصب كانه جماله صفر وكانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل اليوم للمكذبين ويل اليوم للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين فان كان لكم كيد فكيدون اَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ إِنَّ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَثَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ وَثَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ قُُ وَتَنَاتَّع طَللًا إكُم مجرمون وَإن يَوومَئِذ للمُكَذبين وَإن يَونَائدٍ للمُكَذبين وَإذاَا قِيلَ لَهُ مركع لَا يَركعُون فإذا قِيلَ لَهُ مركع لَا يَركعُون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بأي حديث بعده, فبأي حديث بعده لكم هذه التلاوه إن النور هو إلى الله